بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عبودي وعبودكم أولياء تلقون إليه بالموادة وقد كفروا وقد كفروا بما جاءكم من الحق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 وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُم فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ إِن يَشْطَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُم بِالسُّوءِ وَادُّلُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ لَا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 وقالوا لقومهم إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدى بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده غِيْمًا لِأَبِي هَلا أَسْتَغْفِرُنَ لَكَ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِي هَلا أَسْتَغْفِرُنَ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ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 الله علي الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما يحب وغتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون يا تحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم وآتوهن ولا بناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا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 اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي آتَاكُم مُّلْكَ ۖ فَلَا مِنكُم مَّن يُكَفِرُ بِآيَاتِهِ ۖ فَسَتُضِلُّونَ وَتُضِلُّونَ ۖ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا يشركن بالله شيئا وَلَا تُظْلَمُونَ ولا يقتلنا اولادهن ولا ياتينا ببهتان يفترينه بين ايديهن وعبد لحن ولا يعصينك في معروف ولا يعصينك في معروف فباء استغفر له إن الله إن الله غفور رحيم. ورضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور